أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستواء آتيناه ذكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودقل المدينة على حين وفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتثلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاده الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إن مَوْعِدُهُمْ ظُلُمَاتٌ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَوَاظِفْ لِي تَوَكَّلُ عَلَيْكَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما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 رجل من قص المدينة يتعى قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج نيلة من الناصقين فطرج منها قائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولم جم کو سبھی بل امدی نوجا لنچ نو دین دودنی اچنی چود وَلَمَّا خَافَ بَكُبُهُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيدٌ فَسَقَلاهُمَا تَمَتَّوَلَا إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما تقيت لنا فلما جاءه وقف عليهم القفص قال لا تغف نجوت من القوم الظالمين قلَ إفْدَهُ مَا يَ أَبَتِ الساجِ إِ قيرَ مَ لستاجَ تَقَوُ لَين قلَ إِ يَأريد أَل كِ حتَ إحذَبنَتَّه تَنِ على أَ تَجرُمثَمَ يحيدَج فَإِنَتْ مَمْ تَعَجَ فَمِنَ عِك وما أريد أنا شق عليك ستجدني إن شاء الله من الصامحين قال ذلك بيني وبينك أي ملجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيد